ومدام صغير وأسلم أحدهما فإنه يلحق به ولا يلحق به الآخر الذي بقي على كفره سواء أم أو أبوه وتدلمنا بعض الصور لا رجل من أن نطير فيها هي صور كثيرة عند الكفة ولكن نتوقف عنها ثانيا كذلك في التبعية الوالدية ثانيا تبعية الدار ما المقصود بالدار الدار عند أهل الملة وما هي أنواع الدور عند أهل السنة والجماعة الدار عند أهل الملة ما معنى الدار معناها الحكم والغلبة هذا الدار. ما معنى الدار عند أهل السنة؟ اللي نقول بالتعبير المعاصر القانون والغلبة. طبعا اللي مين اللي بيفرض القانون المتغلب؟ هذه الدار مناط الحكم على الدار عند أهل السنة هو. القانون الذي تحكم به هذه الزاق الشريعة التي تحكم بها هذه البلدة هذه القرية هذه الحكومة ومن غلب على هذه الزاق على هذا الأساس تقسم الدور عند هذه السنة إلى دارين أولا دار السلام ثانيا دار خط مجم يجمع أهل العلم الآن دار الإسلام ما هي قانون يتسودها شريعة الإسلام يحكمها الإسلام والغلب للمسلمين من يهدي دار الكفر للحرفة ودار الكفر لنفس المقارنة دار الكفر دار الكفر من يحكمها القانون الكفر والغلب فيها هذا ما في ما في خلاف بين أهل العلم في هذا دار الإسلام دار الكفر دار الإسلام هي الدار التي لا يوجد عالم من العلماء اختلاف في هذه المسألة ما هي دار الإسلام هي الدار التي تحكم بشريعة الإسلام والغلب فيها للمسلمين ما هي دار الكفر هي الدار التي تحكم بشريعة الكفر والغلب فيها للكفر الآن كيف عندنا صورة دار الكفر بالنسبة لان تكون دار حرب او غير دار حرب تخصموا لا قسمين دار حرب ودار عفو فقط هذه ما مالهاش فرق في قضية الحكم على الدار وبعية الانسان فيها لكن في الحكم عليهم فقط في قضية التعاون معها انه هذه في عهد لا يجوز ان نغزوها حتى نخرج اليهم عهدهم ونرده اليهم وهذه دار لا نغزوها أهلاً خلاف العلماء هل يجب إندارها أو لا يجب دار الكفر خلاف من بعض العلماء قال يجب إندارها بعض العلماء قال مستحب إندارها بعض العلماء كمال قال انتهى عن الإندار واستدلوا بحديث غزوة النبي صلى الله عليه وسلم بن المصطلة وزارهم من غير إندار لكن على الصحيح يستحب يصح يجب إندارهم إذا لم يسمع الداع ولم يسمعوا الإسلام الآن في هذه البلاد لا يوجد عالم من لم يسمع بالإسلام انتهى الإندار والدار إقامة الحجة عليهم بحاردهم لا بتكفيرهم نتبيهم أو كفّا لكن الآن حتى نجيب قتلهم وسبيهم واستحلال أموالهم ودماءهم بوجود البلاغ العام تبيون هالفرد؟ فاا الفرد يعامل كفرد لكن الدار ما يعامل كفرد الفرد يعامل باتبار الدار حكم حكم الدار. حكم هذا الفرد هو حكم الدار التي انتسب إليه كيف نجيز ذبحه وقتله وأخذ ماله والترقاق بالبلاغ العام بإرسال رسالة واحدة إلى ملكه أسلم تسلمتها الموضوع ممكن يأتي واحد داخل القرية موجود أو المدينة مش فاهم شو القضية مش عارف شيء مشبول بدنياه يكون مظلوم من قبل الدولة بل بعضهم يكون عبيد ويتمنى أميات من يخرجهم من عبوديتهم فإنه على الصحيح يلحقه البلاغ العام وينتقي من عبوديته لسيده لعبديته لمن فتح الدار من المسلمين يعني يعتبر مال فلوس سلع مال كأنه الدابة فهمتم هذه القضية؟ فقامت الحجة لفبنا وغزمنا العام دار الكفر لا يشتراب الآن لما تكون دارين دار عكس ودار ويفسل دار عرب ثانيا دار حرب لنقول دار حرب كل عيلة محاربين حتى اللي مش راهم القضية حتى ممكن يكون واحد غير متدين على دين قوميا ولا يعرف ما هو الموضوع لكن يلحق بالدار وينذاره بالبلاغ العام الرجل كبير في السن هنا موجود لا يفهم ما هو الدين جاء بلاغ الى الحاكم جاء المسلمون غزوا هذه البلدة قتلوا اهلها سبوا محاربية سبوا النساء حتى هو ماله يستفى وارضه أم ملك المسلمين قد يقول قائل انا ما ايدي قضية فيها الدولة انا ضدها اصلا انا انتخابت لحزب الامة ليش للمحافظين اللي انتم فتعتم كلهم انا حكمك حكم الدار هذه القضية يجب ان نفهمها لانه نعم المسلم تصم باسلامه في كل مكان لكن المسلم اذا اقام في دار الحرب فانه على الصحيح اذا قُتِلَ خَطَعًا لأنه لا يدف قتل عمدا المسلم في أي مكان لكن إذا قُتِلَ خَطَعًا فإنه لا دية لك في قوله صلى وقد أصاب المسلمون رجلاً من المسلمين في بعض القبائل فجاء أهله يطلبون الديان مسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم وداه فإنه ما في فوداه ثم قال أنا بري ممن أقام بين أظهر المشركين مرة ثانية بقتل واحد ما إليه صالح. وسبب كذلك لأنها صارت ألعوبة كما في حديث آخر عند مسلم قضية الدخول في الدار صار بعض المسلمين بعض الناس المنافقين يجلس بين دار المسلمين ودار الكفار إذا غلب الكفار يلتحق بدار الكفار فلتحق بالمسلمين فالنبي قال لهم يجب عليكم أن تبتعدوا عن دار الكفار حتى لا تروا النار حتى تكونوا منفصلين فذلك قال صلى الله لا تراءه ناروهما والسبب النزول هذا سبب الحديث وعود الحديث هذا إنه أمرهم أن يبتعدوا لما لما كذلك لما يبتعد الإنسان عن المنطقة فإن جيوش المسلمين لا تصيبهم قد يقوم من الأعراب غير المهاجرين فيجب أن يبتعد عن داركفر لأنه إذا أصابته فهم محظورين بإصابته واضح القضية المسلم وتصنّد إسلام في كل مكان لأن المسلم محترم النفس في أي مكان كان إلا إلى وضع نفسه بما يجوز الشرقة لا ونحن إذا انتهى الموضوع. منها وجوده في دار الكفور فإنه معصوم الدم على العين لكن إن أصابه كما الأطفال المشركين أطفال المشركين والنساء هل يجوز قتل قتل المشركين؟ لا يجوز هل يجوز قتل النساء غير المعاونات في الحروب؟ لا يجوز لكن لو أننا أصبناهم فإنهم من أمسين النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبناء المشركين يا رسول الله إنا نبيش المشركين فنصيب منهم الذراري والنساء فقال صلى الله عليه وسلم إنهم منهم وقتلوهم إنهم منهم الآن علة باحة الدم هو الكفر كما ترون الأصل هي دار ماذا؟ دار كفر الأصل دار كفر هي دار حرب لكن بقى العهد أعطناهم الأمان فلذلك علة الحرب هي الكفر هي الدين علة حربنا نقلهم إنهم بيسبوا الله إنهم مش راضيين يقولوا إحنا عبيد لله وأتباع لمحمد هاي لإله كونهم بعدين بيزيد كفرهم بإذونة كونهم بزيدوا كفرهم بعدين بسبوا على محمد صلى الله عليه وسلم كونهم ب... الآن بيزيد كفرهم كفر مغلق بأنهم يريدوا أن يخذوا بلادنا هذا بيزيد الحكم عليهم لكن الأصل هو بكونهم كفر هذه علة الإسلام في قتال الآخر قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزيرة عيده وهم صغيرهم إلا, إلا أنهم لا يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولم يدينوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحرمون محمد القل إلا قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين من القضية لو جعلوا القاتلهم وجعل الدين لله غيرنا من أمير وسلطان غيرنا فانتهى الموضوع ولو حاربونا بعد ذلك فالحرب بيننا وبينهم إذا جاء مسلم وحاربني فهل إياه هي حرب الكفر أمر آخر وين طائفة آخر من المؤمنين فبعض المسلمين ظن الحرب هو حرب المسلمين وليس حرب الله حتى أن بعضهم قال قائد هذا قال من قوات الحركة الإسلامية يقول نحن لا معادي اليهود في دينهم لا تعاديهم يا أسترقائب فلسطين مصيبة وطعمة كبيرة مستحب الغرصين مستحب العالم كله أفضل يعني لا لا يعبر هذا عن عداءنا لهم عداءنا لهم لأنهم كفروا بهم فتصوروا حال هؤلاء الجماعة الذين كانوا يقولون عن صدام مسلم ولما غزى الكويت جابوا الكفار ليخرجوا وهم يتصورون إسلامهم لأنه مفسد في الأرض من قال بعض العلماء قال يجوز الاستعانة بالكافر ضد الباغي لكن العلماء استهجلوا هذا القول واستقبحوه وجعلوا من الأقوال المرذولة طبعا احنا عندنا بلا شك أن صدام كافر وجاب الكافر واللي استعان بهم كافر واللي جاءوا كفار وهي كفار في بعض فلذلك هذه مصيبة وطمة كبيرة هذه قضية مهمة علينا أن نعرفها الحرب معناها رجل محارب ما معنى؟ حتى يأتي ويدفع الجزية أو يدخل البلد تدخل في دين الله بمعنى أنها حكمت بشريعة الإسلام فإنها حينئذ لا يسمى يسمى كافر معه وبماذا يختم يا مشايخ لماذا يحكم؟ دار العهد تترك بينه وبينهم مدة لا نقاتلهم عاجز التي وصفها كما عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية. يعني في الحديبية بعض العلماء قال لا يجوز العهد بعض العلماء نفى العهد وقال هذه حالة خاصة بسبب سبب النص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتكرر بعضهم قال هذا الكلام لكن هذا كلام باعي احتج العلماء كثيرا انهم مشافر على قضية العهد ولكن قدروه لمدة زمنية وليس اسقاط الجهاد جملة مع الكفات فإن هذا كفر ومولا لعداء الله إذن الافراد يرجعوا الى الدار حكمهم حكم الدار هذه قضية مهمية قلنا بما يحكم دار التي جاءت دولة ورضيت ان تدفع الجزية او نعم رضيت لنقول لمن يدخلها سنحكم بالاسلام لكن رضيت ان تدفع الجزية بما تحكم باي احكام بالاسلام ولذلك العلماء ومنهم الامام الشاف عليه رحمة الله خسر قوله حتى يُعطوا الجزة عيد وهم صاغرون قال الصاغرون أي محكومين بأحكام رسلا وعلى هذا قال أهل المقاطر والإمام أحمد شاكر عليه رحمة الله في كتابه كلمة خط كفر من قال بجواز أن يحكم الحاكم على النصارى بغير حكم الله كأنه أجاز للرجل أن يحكم بغير الله لأنه يحكم بغير الله أوعن الله لكن يترك لهم هامش لبعض الأمور الخاصة بهم مثل عباداتهم على أن لا يظهروا شعائرهم الشروط المذكورة في كتب أهل السنة وكتب أهل العلم والفقه ما هو الهامش المسموح لهم بالعمل وبما ينتقد هذا العهد بما ينتقد وضعنا شروط التي هي شروط الشرعية وضعنا شروط خاصة بنا جاء نصراني أو تمالأ النصارى وقادتهم على نقضها فإنهم تُنقذ معهم كلهم لكن ما نقضها فردا فانه تنقض عليه فردا وعرشي اخواني الاجماع منعقد كما قلنا على هذا التفسير الان جاء خلاف في مسائل سندخل فيها اذا لما نبكون رجل في دار الحرب ولا يعرف عنه الاسلام فماذا نحكمه كفري باتبار الدخل دخلت انت المدينة المنورة ووجدت دين الاسلام في ناس تحكم بماذا؟ لإسلام الآن ما هو الأصل ما في الناس الذين تقابلون في هذه البلاد الكفر؟ ما هو الأصل لما تدخل المدينة دار الإسلام والهجرة؟ ما الأصل في قومها؟ الإسلام حتى يجب أنك العكس يجب أنك الأصل الإسلام واضح إخواني؟ هذه قضية مهمة إذا دخلنا دار الكفر تنحكموا الأصل لمقابل الناس أولا الكفار؟ ممكن يتبين لنا بعد ذلك أن هناك رجل مسلم هذه مسألة أخرى لكن الأصل؟ الان جاءت بعض المسائل الاخرى التي تلزمنا في هذا العصر دار الكفر كيف تتحول الى دار اسلام؟ بتجمع بما؟ بغلبة المسلمين عليها وحبنها بالاسلام هكذا تتحول دار الكفر الى دار اسلام الان السؤال هل ممكن دار الاسلام تتحول لدار كفر؟ هذا السؤال هذا السؤال الخلاث وعلى ذلك الأصل أنت أو أن يدور الحكم إنه دار محكومة بالإسلام غاد المسلمين غادبين عليها ومحكومة بأحكام الإسلام جاء الكفار وغلبوا عليها هل تحولت إلى دار كفر أو لم تتحول؟ الأصل في العلة أنها تحولت إلى دار كفر لكن العلماء لهم بعض النوايا الحقيقة ولذلك العلماء اختلفوا على طرف أقوى إذا هل تحول؟ دار الى دار. دار كفر القول الاول الحكم يدور مع علته وهو قول محمد الحسن الشيباني وابي يوسف عليهم ورحمة الله اصحابة حنيفة وهو قول الحنابلة وهو قول المالكية كذلك على انها تتحول من دار اسلام إلى دار كفر بغلبة الكفار عليها وغلبة احكام الكفر عليها الاول القول الثاني لا لا تتحول أبدا وهو قول الشافرية قالوا دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر أبدا لكن انتبهوا في قضية مهمة لما يقولون هذا قد لا يختلف في الأحكام لكن لما يقولون هذا لما عظيم إذن إحنا قلنا المعدوم شرعا كالمعدوم في السن فهل الشارع الآن جاءت وتحولت عندهم مثل القسم الثاني وهو اللي هو كلام من الشاهد وهي لك التحول خلق كم المعدوم شرحنا القاعدة المعدوم شرح أنت المعدوم حسن فهؤلاء هل الشارع يعترف بغلبتها هل يعترف بهذا التحول لا يعترف الشارع فكأنه غير موجود لماذا لتبقى أحكام الإسلام قائمة عليها لما يترتب على ذلك من أحكام فرعية كيف أضرب لكم أحكام المسلمون دخلوا دار فغلبوا عليها. جنا جاء الوالي الأمير قائد الجيش مندوب عن الحاكم وقال لفلان لك هذه الجارية وقال لفلان أنت, أنت لك هذه الدار وقال لفلان أنت لك هذه الحديقة وهكذا. لما جاء الكفار حسب قانون الحرب الوجود القائم إنه يأخذون الكفار. أجوا آخر الحديقة وطردوا المسلم من جوا وأخذ آخر الجارية وخذوها منا وأجوا آخر البيت وطردوا وهذا الآن لما هذه الموانع اللي جعلت الشافعية الأصل الأصل إنه اللي تحولت إلى دار كفر كما يقول إحنا تحولت إلى دار كفر فجاء المسلمون غلبوا عليها مرة أخرى الحين إلين توزع توزيع جديد دار كفر تعاملنا معها الشافعية قالوا كيف نعلم إذا نقر الكفار على تصرفهم باخذ الأموال ما بيصير فلما يرجع إذا رجع المسلمون على دار الكفر فإذا وجد الرجل هذا النقطة اللي يقالوا قالوا ما و... خلاف لكن هذا الأغلب في ملهب الشافعي خلاف كبير فقه مسائل فقهية هذه كما ترون يعني خلاف فيها ليست من الأصول ولا من العقائد وجاء ووجد المال قبل أن يوزعه الإمام فإنه ترجع إليك لكن إذا جاء ووزعه الإمام ينضي أمر الإمام فعندنا هذه القصة رجع المسلمون على البلدة فالأصل أنه عند الأحناف ما لا يصنع خلاص انتهى ملكه ملك في دينه صحيحة في دينه ملكه الكافر في دينه جائز هذا الملك إنه أخذ تم جازه في الأند المسلمين أنهم ملكوا هذا المال عن طريق الغنيمة فنريد من الكفار كذلك في دينهم أن يملكوا هذا المال عن طريق الغنيمة من المسلمين فإذا حين يدني يأتي ويأخذ هذا المال الشافعي قالوا لا إذا من أجل هذا قال لا تتحول إذا القضية بهذا الاعتبار واضح أنه الخلاف لما يترتب عليه من أحكام شرعية فقط وللمانع الشديد عند الإئمة الشافعية أن يقر الكفر على هذه البلد لا يصير يقر على الكفر إذا سمناها دولها دار كفر إذا جعلنا تصرف تصرف صحيح في ديننا يجيز له أن يملك هذا المال وما ينبغي أن يجيز له ذلك إذن هو في هذه الصورة ما يترتب عليه من أحكام فقهية يسيرة لكن لا يختلف في النظرة بمعنى لو جاء المسلمون على هذه البلدة وفتحوها مرة أخرى أم الكفار اللي فيها الكفار الذين غلبوا ما حكمهم؟ غنائب غنائب المسلمين سواء عند الأحناف وإن الشاسية كيف نتعامل معهم على أي أساس؟ على أساس مسلمين هم في دار إسلام؟ يعني عندما يقول الشبعية هاي دار إسلام بمعنى هؤلاء الحكام الذين غلبوا عليها بالكفر وال وطائفتهم وأموالهم أنو عاملهم عمل دار الإسلام كما إذا غزا حاكم مسلم دار إسلامه لا لا ممكن حاكم مسلم يغزو دار إسلام ممكن واضح هل إذا يعاملهم بإعتباركم ومن هنا عزيز الرحمن إذا هذا قول قول لا التحول القول الثالث وهو قول أبي حنيفة أبو حنيفة عنده تتحول لكن بدل الشرب القول الثالث تتحول لثلاثة الشروط الشرط الأول أن لا تكون متاخنة لبارك لثلاثة أنا جنة أنا جنة, <تصفيق> جنة. أما إذا كانت جار متاخنة خلاص في الحق دار الكفر يعني هذا احسن كلام دولي لكن التصرفات واحدة <تصرف> انت تسأل عن الاندلس تسأل عن الاندلس تسأل عن المغرب <تصرف> جدا انت ذاكر الاندلس من سوى الاندلس أذكر... تذكروا معي الشروط الاخرى؟ أحد يذكر أن لا تكون متاخمة ما لأن ما أدري الله هنا من أوراق. على كل حال أبحث لكم عنها فهذه ابن تيمية رحمه الله جاء وقال قول الحقيقة جمع لهذه الأقوال كلها بيحمل القضية الآن صارت ليست وصف دار ولكن وصف جماعة وصف ناس لأنه ما ترتب عليه من كلام عند الشافعية وعند الأحناف ترتب على اعتبار الناس اللي موجودين فيها. ولذلك قال شيخ الإسلام عليه رحمه الله عندما سئل عن قلة ماردين فهي في شمال سوريا، وقد خزها الطار وحكموها بشريعة الياسق الكفرية، فسأله هل هي دار كفر أو دار إسلام؟ فقال هذه دار جامع للوصفين، لأن أهلها مسلمون، لكن جاء الكفار وغلبوا عليها، فقال هذه دار جامع للوصفين، دار الإسلام ودار كفر، دار, الكفر. دار من مقاتلهم مقاتل الكفار، والناس الذين فيها مسلمين، واللسلم بإسلام هو الكافر. المكفر. أرض الواقع لموجودة الآن أظن أنها أقرب إلى وصف الشيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله وينبغي المسلم أن يعترم لإسلامه ويقدر لإسلامه سواء في دار كفر أو دار إسلام ثم هذه البلاد قد علم أن أغلب أهلها غلب عليهم الإسلام وأن طائفة الكفر فيهم طائفة استثنائية قليلة ولذلك هذا القول الذي نستطيع أن نقول هو الأصل أن الدار إذا دار إسلام وعامة أهلها من المسلمين وغلب عليها الكفر حينئذ تكون جامع على الوصفية دار كفر ودار إسلام دار مختلطة فالكاثر بكفر والمسلم بإسلام والله سبحانه وتعالى المواطن نعم حسب كلام من لا تتحول القول الأول تتحول لا ما كذلك لا يرو أن المسلمين في إسلامهم أو لا لا يقولوا وغير ذلك الحنفية لكن ده هناك هل دار الكفر تتبعها أحكام بخلاف دار الإسلام نعم أحكام دار الإسلام مثل قضية الهدي الظاهر أنه لا يأمر بها المرء إلا في دار الإسلام والهجرة صحيح لكن على الصحيح أن المعاصي معاصي في دار الكفر وفي دار الإسلام الزنا شرب الخمر فلا فلأب حنيفة عليه رحمة الله وقد الآن لا بد أن أفصل لكم ما هو مذهب أب حنيفة لأنه بعض الناس قال مذهب أب حنيفة التجوز هو مذهبه لا يعلق اتساد العمل بن بن أبو حنيفة عليه رحمة الله فرق عنده فرق ما بين العمل القضائي والعمل التديني هذه قاعدة عند الأحناف كثرة لو أن رجلا ما الربا في دار الكفر أربعة قضاء لا شيء عليه قضاء ديانت على الشيء يعني آثم لكن قضاء ما عليه الشيء فهمتم هذه القضية هذه القضية موجودة عند الأحناف فكر بعضهم أن هذا جواز بعمل الربا في دار الكفر لا هذا لا يوجد ولعل الذين نشروا قضية الجواز المخالفين على أحناف تشنيعا عليهم ولم يفهموا قضيتهم ولذلك الإمام الشافعي على رحمة الله جعل في كتاب الأم فصلا باس حالات حرام في دار الطفل دار السلام كأنه يرد على من؟ على خلافه هذا لا يقول بحلاله ديانة يقول حرام أينما كان لكننا لا نستطيع أن نقيم عليه الحكم القضائي بحاجة لو جئنا ووجدنا عمل يغريبه هذا لا ننقيم عليه وكذلك المعاصر الاخرى كيف؟ أحكامكم لأنه عند الأحناف كم الاحناف كما بسطها الشهيد رحمه الرحمة الله عبدالقادر عوضة في كتابه تشريع تشريه تشريع تشريه الجنائي في الإسلام نعم تشريه الجنائي ذكر قائد يعني دراسية جمهور وكلام الأحناف باعتبار التصرفات الجنائية الجمهور يرون التصرفات الجنائية باعتبار الشخص من عاملوا اعتبار الشخص صرفات الجنائية ها المعاصي الكبيرة لكن الأحناف يرونها باعتبار الدار انظروا إلى خطورة قضية الدار نعم مثل ما دردت نسال الآن عندنا الريبا أنجل جمهور من عام شخص انت مسلم لازم كان تربي لا في دار الكفر ولا في دار الغسله واذا اراد بيت وهناك قوة تعزيريه ما كان منك بعد ذلك كان واقده في لكن عند الاحناب لا العبره ليست في التارك العبره في اعتبار هو فيها وكتبوا كذلك يا عماد وكذا قال لو حقت الت... يعني لو ان في دار الكفر راجل زنا لو أن رجلا مسلما في دار الكفر زنا ثم غلب ثم جاء دار الإسلام لا يقام عليه حجز الزنا أنجل سقور يقام حجز الزنا لذلك هذه نظرية وبندها ولا نذهب لها لكن أنا أريد هذا التقدم الكلام عليه عندما تكلمنا عن ضرورة الجماعة يعني انظروا إلى بعض العلماء الذين لا يرون أن الذكاء قد سقطت إذا لم تؤدى للإمام الجماعة قيمتها فهمتما القضية؟ عند أبي حنيفة لا يجوز بعضهم نسب هذا القول إلى مدامه لا يجوز الصلاة الجماعة بغير إمام تصور هل قال مش وجود إمام الناس يشكره جماعة قال لك أنا لا نؤيدها ولكن ننبئ يعني بلا شك أن العلماء الباقين يروا عظمة الجماعة لكن ما أصل في هذه الدرجة من قضية تعلق الأحكام لكن يرونها عظيمة لكن هو رأيها عظيمة بحيث علق عليها أحكام مش معنى ذلك إن الجماعة عند الباقين ما لها الهقيمة لكن ما رفض الله عليها هذه هي قضية مهمة أحد اندوه في الموضوع أه... من الثامن الصبح و من الثلاثة ايضا الله ايش سؤال إذا الإسلام جاء الكفتار غلبوا عليها إيش مطلوب عند الشافئية إيش تريد إيش تريد إيش تريد إيش تريد إيش تريد, إش تريد مسألة؟ أي مسألة هاول إيه عن الخلافات الخلافين الأولمي هذا الخلاف بعضهم يراها دار كفر بعضهم يراها تختلف هنا وقد تتفر إنو الكافر كافر الكفر هو المسلم الإسلامي رقبوا عليها بعض الأعمال مثل ما رأينا بعض الصور في القيام المختلفة صار في ماردين كذلك في ذكر قضية ذكر محمد بن عبد الوهاب الذي رحمنا طلابي كشف الشبهات الذي سنوزعه عليكم إن شاء الله سيره يذكر أنه شوف كشف الشبهات يقول وأنا أريد نبي على نخلة فقط للذكر لأن يعني يقول في آخريه عن نصر طبعا كنت أعجب من أين جاء بها الوهاب وجدت هذه قصة شيخ الإسلام فقلت يا سيرها ويقال أيضا يقول شيخ السلام محمد عبد الله عليه ورحمة الله في كشف الشبهات ويقال أيضا بن عبيد القباح الذين ملكوا المغرب ونصر في زمن بن العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء إذن العلماء إخواني يوجد فتاة وكثير العلماء خاصة للعلماء المغاربة المالكية يوجد فتاوى يقولوا انه العبيديين كفار وزنادقة جامعين بين الوصفين. ما تتكلمنا عليه ربما سابقا لكن منبئ عليه قال هؤلاء القوم جامعين بين الوصفين. الوصف الاول الكفر والوصف الثاني الزندقة قال لماذا الزندقة الزندقة لاخفائهم لاخفائهم التعطيل تعطيل الصانع تعطير الإله. لكن لماذا حكموا بكفرهم لحكمهم بغير الشريعة إذن علة التكفير ما هي استدال الشريعة حكم غير ما جلال الله علة الزندقة غير ذكروا أن هؤلاء إن شاء الله أصور لكم هي عندي دراسة موجودة دراسة على هذه الفتوى وذكروا هذا وأجمعوا عليه قال وأجمع أهل العلم الذكرين ونقلها طبعا القاضي عياض عليه رحمه الله ستكلم ملاك قالوا اجمع العلم على كفرهم وجعلوا العلم في التكثير لتكون بغير ما انزل الله ولذلك هذه ناصرة ما واحد يقول لا ابن عبيد كفار لانهم كانوا اسماعيلية لا هؤلاء اسماعيلية حكموا انهم ماذا زنادق اما كفار لمخالفة الشريعة الحكم بغير ما انزل الله في اشياء بقول فلما اظهروا هؤلاء القوم مخالفة الشريعة في اشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حارث وغزاهم المسلمون حتى سانقذوا ما بأيديهم من بلاد المسلمين. إذن ماذا يذكر؟ لأن طبعا هذه مسروقة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه منقولة بالحرف من كلام شيخ الإسلام وهو القرار منه عليه رحمة الله محمد بن وحش. إذن هم قال ماذا؟ قال وأهم قلة نريد في هذه الحالة وأن بلادهم بلاد بلاد حارث. جعل بلاد اللي هي مصر، جعلها بلاد حرب. ويقول لكن هنا الكلمة التي أردن، طبعا هذا كلام لا يناقش فيه ولا كلام حق. لكن الحقيقة في كلمة أجمع العلماء على كفرهم وأن بلادهم بلاد حرب. ذكر الإجماع على أن بلادهم بلاد حرب. الصوحة لا يوجد إجماع. إن ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه، ألا لم يجعل مصر زمن حكم فاطميين بلاد حرب، جعلها بلاد سلم؟ وجعل شرط أنا سأذكره إن شاء الله وهذا كذلك رأيي وجدت سيد كتب عليه ورحمة الله بعض الناس راح يزلح أن السيد يذكر في المقامات الحمد لله إن غضب هؤلاء يفرحني يعني أن يغضبوا وأن أذكروا يفرحني جدا سيد عليه ورحمة الله وجدت له عبارات لقضية بلاد الإسلام بلاد الحرب فيجعل نفسه الضابر الذي ذكره ابن حزن بقول وابن حجن في كتاب المحلة أنه مصر لم تصبح دار حرب في زمن دولة بن عبيد القدح العبيديين قال لماذا؟ قال لأن الشريعة كانت فيها